وَاللَّهُ وَدِلَّ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ مَا رَضَقَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّ لَكُمْ ۖ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ۖ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَمَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُظْهِرَ الْحَقَّ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلًا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 ومن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عند اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يغشيكم الْعَـتَاءُ مِنْهُ وينزل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق في الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلى أنحتنا إن الله تميع عليم ذلكم وأن الله موهم كيد الكافرين تفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا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 أن يستجيبوا لله ولرسول إذا لِمَا لما يحييكم إذا دعاكم لِمَا يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وَقَلْبِهِ وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خَاصَّةً واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا إذ أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الْأَرْضِ تخافون أَن يتخطفكم الناس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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اتاقير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانصد علينا حداره من السماء او ائتنا بعذاب اليم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 لا يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينطقون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 واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم غنمتم شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فأن لله وللرسول لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمنتم بِاللَّهِ إن كنتم آمن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 ليهلك من هلكا بينه ويحيى من حيا بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفتيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذا يريكم إلتقايتهم التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمره كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.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 وإني داعٌ لكم, لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أعمل ما لا ترون إني أخاف الله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 ايديوا الذين كفوا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذاذى اعلى فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بينفسهم وأن الله سميع عليم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 إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعدزون وأعذوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباق الخيل ترهبون به عدو الله تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ عِندُنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ وَإِنْ دَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْلُهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيهكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيهكم منكم مئتي يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 لو لَكِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذابٌ عظيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم. يَا خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يريد خيانه فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهادوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم